بوك تو دك إثنى عشر اثنا عشر ترينكاجوي المشروبات المشروبات ميترينكاس تاون انا أشرب شاي انا اشرب شاي ميترينكاس كافا أنا أشرب قهوة أنا أشرب قهوة ميترينكاس مينرالا أكفا أنا أشرب مياه معدنية أنا أشرب مي معدنية شوفي ترينكاس تيون كون سيترانو أتشرب شاي مع ليمون؟ أتشرب شاي مع الليمون؟ شو بترنكس كافل كون سكره؟ أتشرب قهوة مع سكر؟ أتشرب قهوة مع السكر؟ شو بترنكس أكبر كون غلاسي كوباي؟ أتشرب ماء مع ثلج؟ أتشرب ماء مع الثلج؟ <تصفيق> هنا توجد حفلة. هنا توجد حفلة. <تصفيق> الناس يشربون شامبانيا. <تصفيق> الناس يشربون شامبانيا. <تصفيق> الناس, <يشربون شمبانيا. تصفيق> الناس يشربون خمر وبيرة. الناس يشربون خمر وبيرة شو بترين كاس ألكوهلن؟ أتشرب الخمر؟ أتشرب الخمر؟ شو بترين كاس ويسكين؟ أتشرب ويسكي؟ أتشرب ويسكي؟ شو بترين كاس كولاون كن رومو؟ أتشرب كولا مع رام؟ أتشرب كولا مع رم؟ من شذاش شامبانو؟ لا أحب الشامبانيا. لا أحب الشامبانيا. من شذاش بينو؟ لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. من شذاش بيرة؟ لا أحب البيرة. لا أحب البيرة. لابابو شاتس لكتون الرضيع يحب اللبن الرضيع يحب اللبن لإنفانو شاتس كاكاو كاي بوم سوكم. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح لابيرينو شاتس أورانج سوكم المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت.